تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى لارا ذات لهب ومرأته حمالة الحقب في جيدها حبل من مسجد